واجعله في كفالة إبراهيم وقهي برحمتك عذاب الجحيم وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان إن قال ذلك فحسن ويقول ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا